وما ادى الحق فيه فان باعه في سوق غيره بقيمة مثله فلا بأس اذا باعه بقيمة مثله اما اذا كان باقل من قيمة مثله فلا يصح لان في هذا هضم لحق المدين لانه ربما اداه اجتهاد الى ذلك لمصلحه يعني قد يؤدي اجتهاد الحاكم بيعه الشيء في غير محله يقول احسن مثلا في مجمع من مجال مثلا سوق عنده اكياس سكر ورز وكذا اطعمه مثلا ما باعها في سوق الاطعمه وانما باعها في مكان ما عند خروج الناس من صلاه الجمعه مثلا او في مكان يجتمع فيه الناس او في موطن كثر فيه الاجتماع لو لم يكن هو سوق هذه البضاعة فلا بأس إذا كان ذلك للمصلحة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل اتيت للعمره انا ووالدتي وعند الطواف في الشوط الخامس تعبت الوالده وجلسنا الى اذان صلاه المغرب ثم عاودنا الطواف الباقي على ما بقي علينا من الاشواط بعد الصلاه فهل في عملنا شيء ليس بعملك هذا شيء عملك هذا صحيح اذا طفت ثم توقفت لتعب او من اجل الصلاة فتؤدي الصلاة ثم تبني على ما مضى قال العلماء اذا كان الفاصل الصلاة او تعب يسير جلوس مثلا فلا ينقض التتابع ويستمر بخلاف ما اذا انتقذ وضوءه ثم خرج ليتوضا قال العلماء يستحب ان يستأنف الطواف من اوله ويحسن بالطائف اذا اقيمت الصلاة ان يسرع في الشوط هذا ليكمله الى الحجر الاسود محاذاته فإن لم يتمكن من إكماله فالأولى خروجا من الخلاف ألا يعتد بهذا الشوط الذي وقف قبل أن يتمه الأشواط التي أتمها ثلاثة أو أربعة مثلا يبني عليها الشوط الأخير إن أتمه إلى الحجر الأسود فبها ونعمته وان لم يتمه الى الحجر الاسود فالاولى له الا يعتد به خروجا من الخلاف لان بعض العلماء او كثير من العلماء يقول اذا وقف الشوط قبل ان يتمه فلا يعتد بالشوط الاخير يقول السائل هل يمكن ان يكون في البيع الواحد مبارك له وخاسر فيه بحيث يكون الطرف الاول كاتم للحقيقة فلا يحصل على البركة والشخص الثاني صادق في قوله نعم ممكن ان يتبايع اثنان احدهما يربح ويكون موفق ويبارك له في بيعه والآخر خاسر والعياذ بالله لأنه كاذب أو كتم أو أخفى عيب أو نحو ذلك وقد أثنان يتقاسمان الربح يتقاسمان الربح أحدهما يبارك له في رياله فيستفيد منه فائدة عظيمة والاخر لا يبارك له فيما اخذ وان كان قسيما صاحبه بحسب اخلاص المرء وصدقه في تعامله وايضاحه وبيانه يقول السائل بعض الناس في الطواف يدعون دعاء جماعي فما حكم فعلهم ما ورد مثل هذا الدعاء الجماعي يعني واحد يدعو والآخرون يدعون مثله وإنما الوارد أن يدعو الداعي والآخرون يؤمنون. هذا الوارد الدعاء من واحد والتأمين من الآخرين كما نفعل مع الإمام في دعاء القنوت وهكذا فما ورد الدعاء الجماعي هكذا ثم إن في هذا الدعاء بهذا الشكل تشويش على الطائفين والتالين والذاكرين ولا ينبغي للمسلم أن يؤذي بعمله ولو كان عمله قراءة أو ذكر أو صلاة وانما يعمل عملا لله لا يؤذي به احدا حتى القائم في صلاه الليل حوله اناس نيام ينبغي له الا يؤذيهم ولا يجهر بقراءته فيؤذي النائمين ويزعجهم بل يرفق باخوانه المسلمين كما يحب أن يرفقوا به يقول السائل هل يجوز للمسلم ان يسعى بين الصفا والمروه تطوعا بدون عمره لا يا اخي التطوع بالسعي ما ورد ولا يجوز ويعتبر من العبث لان العباده يلزم فيها شرطان ليثاب عليها المسلم شرطان اساسيان احدهما الاخلاص لله تبارك وتعالى الثاني المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم فالسعي ورد مره سبعة أشواط في الحج ولا تكرر سبعة أشواط في العمرة ولا تكرر وبهذا القدر والحد وجميع أعمال الحج ما فيها تكرار سوى الطواف بالبيت فالطواف بالبيت يكرر لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي شاعة شاء من ليل أو نهار وقال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير أما بقية أعمال الحج والعمرة فلا تكرر إلا في نسك فمثلا الوقوف بعرفة في يوم عرفة وليلة النحر لو أن شخصا أراد أن يقف بعرفة مثلا في أول عشر ذي الحجه أو في اليوم الحادي عشر أو العاشر من ذي الحجة. تقربا إلى الله هل يثاب؟ لا يقال هذا مبتدع وكذلك السعي إذا سعى, سعي العمره واراد أن يتقرب بالسعي زيادة نقول له ما ورد هذا بدعه وإنما الوارد سبعة أشواط في العمره لا تزد عليها إلا على سبيل السهو أو الجهل مثلا لا يدري طاف سعى ثلاثة أو خمسة مثلا نقول ابن على اليقين وجعلها ثلاثة وكمل فالسعي ما ورد فيه التطوع زيادة على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السائل إذا اختلف الغرماء والمدين على من عل والمدين على من يحرج السلعة فما هو الحل إذا اختلف المدين والغرماء فاجتهاد الحاكم يرفع الخلاف الحاكم يختار كما تقدم لنا الآن قريبا إذا اختلفوا فيختار الحاكم اوثقهما اصلحهما لهذا يقول السائل هل يجوز صيام يوم الجمعه لا يكره صيام يوم الجمعه لكونه الجمعه يعني تخصص يوم الجمعة بالصيام لأنه الجمعة يكره ولا يحرم أما إذا صمت يوم الجمعة قضاء رمضان لأنك في يوم الجمعة تكون مستريح مثلا وتحب أن تقضي ما عليك من الصيام فلا بأس بهذا أو صمت يوم الجمعة لأنه صادف يوم عرفة وأنت لم تحج أو صمت يوم الجمعة لأنه صادف يوم عاشورة أو صمت يوم الجمعة لأن لأنك تصوم الست من شوال وتوزعها على أيام الجمعة أو أيام الجمعة والخميس لأنك مستريح متفرق فلا بأس إنما الكراهه تخصيص يوم الجمعة بالصيام لأنه الجمعة فيكره تخصيصه بالصيام كما يكره تخصيص ليلة الجمعة بالقيام يعني ما تقول بنفسك مثلا الليلة ليلة الجمعة مباركة انا اقضيها قائم او تستيقظ قبل العادة لتزيد في القيام ليلة الجمعة لا هذا ما ورد فلا تخصص ليلة الجمعة بقيام ولا يخصص يوم الجمعة بصيام وحده لغير مبرر اما اذا كان هناك مبرر اخر كان يكون يوم عرفه او يوم عاشورة او الست من شوال او نحو ذلك او قضى رمضان لكونك متفرغ مستريح فلا بأس بهذا يقول السائل ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وخصوصا في مثل هذه الأيام المرور بين يدي المصلي ينهى عنه ولا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي في أي بقعة من البقاع سوى المسجد الحرام أو مكة المكرمة في الله فالمرور بين يدي يصلي في المسجد الحرام محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى النهي مطلقا في المسجد الحرام وفي غيره وبعض العلماء يقول النهي في غير المسجد الحرام وبعض العلماء يقول النهي في غير مكة يقول أنه في غير المسجد الحرام لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم وورد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول الكعبة وكانت المرأة تريد أن تمر فينتظر في سجوده فإذا مرت المرأة وضع جبهته في مكان مرورها في مكان قدمها فلم يكن يمنع المرور بين يديه وعلل بعض العلماء كذلك بالزحام وكثره الناس وتعذر المرور احيانا لو لم يمر المرء بين يدي المصلي يقول السائل ما حكم من فعل شيئا من محظورات الأحرام بالنسبه للعمره يقول ما حكم فعل شيء من محظورات الأحرام بالنسبه للعمره المحظورات متفاوتة ليست على درجه واحدة فيه شيء يُعذر بجهله ونسيانه كلبس المخيط مثلا للرجل وتغطية الوجه بالنسبة للمرأة ولبس النقاب والبرق والقفازين إذا كان جهلا أو نسيانا وأما إذا كان عندها رجال أجانب فتلبس ما تغطي به وجهها عن الرجال الأجانب لكن إذا لم يكن عندها رجال أجانب ولبست البرقع جهلا او نسيانا فلا فدية عليها في هذا واما اذا جامع المرء زوجته في حال النسك فان كان قبل الطواف والسعي بطلت عمرته هذه ووجب عليه المضي فيها وعليه قضاؤها ويجب عليه هدي لما حصل منه فالمحظورات محظورات الاحرام متفاوته منها ما يعذر بالجهل والنسيان ومنها ما لا يعذر فيه بالجهل والنسيان يقول السائل في صباح هذا اليوم اتبعت جنازة إلى المقبرة مع شخصين ورأيت قبر خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ورأيت رجلا كبيرا في السن عند قبرها يقول يا سيدة يا أم أهل مكة بحاجتك اقضي كذا وكذا فما حكم ذلك الواجب على المسلم عند زيارة القبور أن يتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه الأمة عليه الصلاة والسلام فالمرء إذا زار المقابر يسلم عليهم ويدعو لهم ويترحم عليهم ويتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه ليستعد لرحيله فإن خالف هذا فقد أخطأ والخطأ يتفاوت خطأ مخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله وخطأ يكون كبيرة وذنب من الذنوب ولا يخرج المرء عن الإسلام فإذا سأل الميت امرا من الأمور أي كان فقد كفر بالله وجعل لله شريكا وبهذا يخرج والعياذ بالله من ملة الإسلام وإن صلى وصام لأنه أشرك بالله والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك فالرسول صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأحب الخلق إلى الله يقول الله جل وعلا له لئن أشركت لا يحبطن عملك والله جل وعلا يعلم أزلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشرك وهو أبعد الناس عن الشرك لكن الله جل وعلا يعلم الأمة والعباد هذا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق لو أشرك حبط عمله فما بالك بغيره وإذا سأل الله بجاه هذا الميت او لكونه في حضرته فهذا خطا ومحرم وبدعه ولا يقال انه شرك لانه ما سال الميت وانما سال الله بجاه الميت وتحرى ان يسال الله مثلا عند قبر فلان او قبر فلانه هذا محرم ولا يجوز ولا يقال ان صاحبه مشرك اذا فالزيارة زيارة القبور ثلاثة أنواع زيارة سنة مستحبه يؤجر عليها المرء وزيارة محرمة بدعة وزيارة شركية مكفرة تخرج المرء من الإسلام وتجعله كافر والعياذ بالله وإن صلى وصام فالزيارة المشروعة هي التي أرشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم السائل ماذا نقول إذا زرنا المقابر فقال قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم انتم سلفنا ونحن بالاثر وهكذا ياتي ما امكنه من دعاء ان حفظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وان فعلى غراره وما يستحضر اللهم اغفر لنا ولهم اللهم افسح لهم في قبورهم ولول لهم فيها وهكذا يدعو للأموات وينصرف وإن زار قبرا خاص مثلا دعا له كأبيه أو أخيه أو شيخه أو قريبه أو نحو ذلك أو, أو دعا أو زار المقابر كلها مثلا أحب أن يدخل المقبرة ويتجول فيها ويسلم على الأموات عموما كل هذا يؤجر عليه المرء النوع الثاني أن يقصد المقابر يتحرى الإجابة يسأل الله هذا محرم لأنه قصد المقابر تحريا للإجابة كأنه يرى أن المقابر أفضل من غيرها وهذا محرم ولا يجوز أو قصد المقابر ليسأل بجاه فلان أو بحرمة فلان ونحو ذلك هذا لا يجوز ومحرم وبدعة الثالث والعياذ بالله وهو الخطر الشديد الذي يقع فيه كثير ممن يدعي الإسلام يسأل الميت نفسه يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أو يسأل أحد الصحابة رضي الله عنهم أو يسأل إحدى أمهات المؤمنين ونحو ذلك هذا محرم وهو شرك أكبر لأنه كفر بالله لأن الشرك أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله إذا سأل المغفرة مثلا من أم المؤمنين خديجة أو سأل المغفرة من أم المؤمنين عائشة أو سأل المغفرة من علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أو سأل المغفرة من احد العلماء الاموات هذا شرك اكبر لانه سأل شيئا من حق الله سأله غير الله جعله شريكا لله والسؤال والدعاء عبادة الدعاء هو مخ العبادة الدعاء هو العبادة فاذا دعا المرء شخصا ما ميتا فقد عبده وجعله شريكا لله في العبادة بخلاف ما إذا سألت شخصا حي سالته أن يعينك على أمر ما سألت أخاك المسلم مثلا أن يشفع لك في كذا أن يعينك على كذا تسأل شيئا يقدر عليه فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بطون قريش وخصص وعمم قال يا فاطمة بنت محمد سأليني مما لي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا اسأليني مما لي أعطيك ما أبخل عليك لا أغني عنك من الله شيئا فالمرء إذا سأل أخاه المسلم شيئا يقدر عليه فلا بأس بهذا إذا سأله شيئا سأل غائبا أو ميتا أمرا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فقد جعله لله شريكا وبهذا والعياذ بالله يخرج من الإسلام يقول مرأت بشخص يوزع تمرا فاعطاني ثم لما دخلت المسجد ندمت على أخذ هذا التمر لأني لست من الفقراء ما يلزم أن يكون العطاء هذا للفقراء لأن موضوع تفطير الصائم هذا للغني والفقير ومن فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء أما إذا كان هذا التوزيع كفارة مثلا أو زكاة مال مثلا فلا يأخذه الغني وأما إذا كان على سبيل الإطعام فإطعام الطعام يثاب عليه المرء إذا اعطاه الغني والفقير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه إن الناس إليه يقول فكنت في من إن جفل فسمعته أول ما قدم يقول أيها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام يقول فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام يعرف أثر الصدق على وجهه عليه الصلاة والسلام وعبد الله من سلام رضي الله عنه من اليهود الذين أسلموا الذين يؤتون أجرهم مرتين وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه وأرضاه فهو من أحبار اليهود الذين من الله عليهم بالإسلام فأسلم ولهذا تسمى على اول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم السلام تسمى عبد الله بن سلام ولا ما كان اسمه كذا رضي الله عنه وارضاه فاطعام الطعام